شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم استووا أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا لينوا في أيدي إخوانكم وأتموا الصف الأول فالأول الله أكبر الله أكبر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 ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الله الله Rabbana En daarom الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين.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 Sami Allah, Hamida. Allahu Akbar.